الحمد لله رب العالمين وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلهي من الدين أما بعد فهذه هي الحلقة السابعة والأربعون بعد المئة من حلقات أحكام من القرآن الكريم نتكلم فيها على ما تقي من فوائد وأحكام الآية السابقة ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المسق ومغرب إلى قوله تعالى وعليك من متقون انتهت الحلقة السابقة وانحن في الكلام على الملائكة عليهم الصلاة والسلام وذكرنا ان اشرفهم وعجلهم فيما نعلم جبريل وميكائيل وإسرافيل ومن الملائكة ملك الموت الموكل بقبض ارواح قال الله تبارك وتعالى قل يتعفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم الى ربكم ترجعون وقد ورد في بعض الآثار أن اسمه إزرائيل ولكنه لا يصح عن معصوم، ولهذا يكفينا أن نقول ملك، أن نقول ملك الموت، دون أن نسميه باسم آخر. ومن الملائكة المعينين مالك خازن النار، تقوله تعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ناكضون. ومن الملائكة الملائكة الذين يكتبون ما تقوله الإنسان وما يفعله بل وما يهم به يقول الله تعالى إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلتغل من قول إلا لديه رقيب عكيد ومن الملائكة الملائكة الموكرون بحلقة الدكر يختبعونها ومن أراد المزيد من ذلك فليرجع إلى كتاب البداية والنهاية لابن كثير رحمه الله ومن فائد الناية الكريمة الإمام بالكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على رسل والذي نعرف منها القرآن الكريم وهو أشرفها وأجلها وهو المهيمن عليها والتوراة التي أنزلها الله على موسى والإنجيل الذي أنزله الله على عيسى والزبور الذي آتاه الله ضاود وصحف إبراهيم وموسى والباقي نؤمن به إجمالا والنبيين وقد ذكرنا في التفسير في تفسير الآية أنه يشمل الرسل وذلك أن الله سبحانه وتعالى جعل من إباده رسلا وأنبياء والرسل أشرف من الأنبياء وأشف الرسل قول العزم وهل إبراهيم ومحمد ونوح وموسى وأيسا وترتيبهم في الأفريه محمد ثم إبراهيم ثم موسى ثم نوح وأيسا فمن علم برسالتهم بعينه آمنا به بعينه وإلا فنؤمنوا بهم إجمالا ومن فوائد الآية الكريمة الثناء على من آث المال على حبه لمن يحتاج إليه لقوله تعالى وآث المال على حبه وهذا كقوله في, سوء في آية أخرى ويطعمون الطعام على حبه نسكينا ويتيما وأسيرا ومن فوائد هذه الآية وحكامها تعطاؤ ذو القربة أي القرابة من المال الذي أتيه الله من يشاء يعني أن ذو القربة عليك حقا أن توفيهم ما أعطاك الله ثم إن حق ذو القربة قد يكون واجبا وهو في من تجب عليك نفقته وقد يكون تطوعا فيما سوى ذلك ومن فائد الآية الأولى من فائد الآية الكريمة هو حكمها الإحسان لجتام وإن كان أغنياء وذلك جبرا لما حصل لهم من إنكسار القلب بفقد عبيه ومن فائدها وأحكامها الإحسان لمساكين مطلقة وهم الفقراء لحاجتهم لذلك ومن فائدها وأحكامها الإحسان إلى ابن السبيل لحاجته لذلك ومن فائدها أيضا الإحسان للسائل وإعطائه مسأل ما لم يسأل وهذا يحتاج إلى تفصيل. فمن علمنا أنه محتاج كان إعطاؤه هو السؤال والحاجة ومن لم يعلم أنه محتاج كان إعطاؤه هو الصف الواحد وهو السؤال ومن علمنا أنه إنما يسأل استكثارا فهذا لا ننصحه ونحذره من السؤال لأن من سأل الناس عمالهم تكثرا فإنما يسألوا جمرا ولا, ولا تزال المسألة الرجل حتى يأتي يوم القيامة وما في وجهه مزعة لحم نسأل الله العافية ومن فوائد فائدات الأحكامها فضل بذل المال في عتاق الرقاب لقوله تعالى وفي الرقاب وهذا يشمل أن يشتري العبد أن يشتري الرجل عبدا في وثقه أو أن يعين مكاتبا كتابته أو غير ذلك من الصور العامة، وغير ذلك من الصور العامة، ومن فائد لا الثناء على إقامة الصلاة، وأنها من البر لقوله تعالى وأقام الصلاة، ومن فوائدها واحكامها الثناء على عطاء الزكاة لقوله وآت الزكاة، ولكن لا بد أن تكون الزكاة في محلها. أي في أهلها الذين أمر الله تعالى بصرفها إليهم في قوله إنهم الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها ومؤلفت قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريغة من الله والله عنهم الحكيم فلا يجوز أن يحابي الإنسان بها قريبا أو صديقا أو غير ذلك بل يعطيها من هو أحوج وأحوج وإذا اجتمع شخصان مستحقان للزفاف، أحدهما قريب والثاني غير قريب، فإنها فإنها تعطى للقريب، لأن صدقتها على القريب صدقت مسلة. ومن قواعد لاذ الفريضة وحكمها الثناء على الموت في العهد، سواء كان العهد مع مسلم أو مع كافر، وإن شئت فقل إن هو يدخل في العهد. القيام بحق الله عز وجل لأن الله سبحانه وتعالى أهد إلينا بما أعطانا من العقول وأرسل إلينا من الرسل أن لا أعبد إلا إياه وأن نقوم بطاعته على الوجه الذي أمرنا, بها أمرنا به ومن فائد هذه الآية وأحكامها السناء على الصابرين في الفقر والمرض والحرب بقوله والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس فالصبر في البأساء والضراء صبر على أقدار الله والصبر في حال الحرب صبر على طاعة الله وعلى أقدار الله أيضا ومن فائد الآية الكريمة وحكامها أثنى على هؤلاء السادة الذين اتصفوا بهذه الصفات العظيمة الكاملة في قوله أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المتصفين بهذه الصفات وأن نهيئ لنا من أملنا رشدا وإلى حلقة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته